اقترب للناس حسابهم وهم في وفلا معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تانقلوبهم وسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي علم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاس أحلا من بل افتراه بل هو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 إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها لا تركزوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون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 عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرضهم هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل هم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبل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 وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَنَاهُ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَّا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فذلك ك نجزي الظالمين أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقان ففتقنهاهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواصي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاءن سبل اللعنة يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 من عجلين سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروحين لا يكفون عن هجهم النار ولا عن زهورهم ولا هم ينصلون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصلون ولا قد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا من هم ما كانوا به يستهزئون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 مستهم نفحة من هذا ربك لا يقول نياويلنا إن كنا ظالمين ونضع الموازين القصص ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثال حبة من خردل أتينا بها وقفبنا حاسبين ولو آتينا أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون ولو قد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماريل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا أبا أنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباكم في ظلال مبين قالوا أتيتنا بالحق أم أنت من اللعيبين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 وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ وَنَمُ الْقَوْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا لَهُ مَا دَائُونَ مِنَ الْجِبَالِ فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ ربه أني مسني الزر وأنت أرحم الراحمين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 وذنوني ذهب مغاظبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إِلَّا إلا سُبْحَانَكَ سبحانك إني مِنَ من الظالمين فاستجبنا لَهُ له مِنَ من الغم وكذلك نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ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 فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَأَخْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قد تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء لها تم ما وردواها وكلون فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء هؤلاء عنها مبعدون لا يسمعون حسيتها وهم في مشده أنفسهم خالدون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 رحمان المستعان على ما تصفون